أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس توجي من وتناث فئن اجركم يوماطيما زحع من النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع لا <تصفيق> تظلم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلَبٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ الذين أوتوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ لَتَجِدَنَّ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لا تحسبن وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب أليم kulle şey ikdî inne fi halqis semawati تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا زئت وما الظالمين من الصر ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا زنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُذُّوا كفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله عنده حسن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَغُرَّنَّكَ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لا إِتَّنِي الَّذِينَ تَقُولُ رَبَّهُمْ لَهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَإِنَّنِ أَهْلَ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا الله <تصفيق> ثمن in in اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله